وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم, ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 هُنِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا إِلَّا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى وَإِنَّ لَنَا عَلَى الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَذْرَتُكُمْ نَارًا تَلْمَرَ لا يَصْلَى هَا إلَّا الْأَشْقَ الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَ الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ إلا بتغاض وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى الله